قل أي شهيد الأكبر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وروحى إلي هذا القرآن لأُنذِرَ به ومن بلغ أَإِنَّمَا كُلَّ تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم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 يجادلونك يقولون الذين كفروا يقولون الذين كفروا إن هذا إلا ساطع الأولين فهم ينهون عنه وينأون عنه وإي يهلكون إلا أنفسهم وإي يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين